Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina en yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'd fa inna asdaqal kalamullah. kalamu Allah wa khayral hadi hadi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa sharral umur muhtasathatuha وكل محدثة بدع وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبة في الله الأنات في الأمور كلها والتثبت وترك العجلة والطيش خلق يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم للأشج عبد القيس لما جاء لزياره النبي صلى الله عليه وسلم مع قومه قال له إن فيك خصلتين يحبهم الله الحلم والأنات والحلم هو مدافع الغضب والأنات عدم الاستعجال في طلب شيء والتمهل فيه هذا خلق يحبه الله سبحانه وتعالى ويرطاه ويتصف به العقلاء الذين لا يقدمون على أمر إلا بعد دراسة وتحقق ولا يتلفظون بكلام إلا بعد تأمل ونظر وليس كالمتهور المتهور الذي يتعجل الأمور قبل أوانها فتكون نتيجتها وبالا عليه وعلى غيره وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى في كتابه أمرنا بالتأني وعدم الاستعجال فقال الحق سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمن إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين أن تصيب قوما بجهال فتصبحوا على ما فعلتم نادمين وهذه الايه نزلت على اثر حادثه وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم واستمعوا جيدا النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا الى بني المصطلق ليجمع اموال الزكاه فلما اقبلوا نحوه بن المصطلق اقبلوا نحو هذا الرجل لاستقباله ظن هذا الرجل أنهم يريدون قتله فماذا صنع؟ رجع إلى المدينة دون أن يتحقق من الأمر وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن بني المستلق قد ارتدوا عن الإسلام وامتنعوا عن أداء الزكاة فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم جيش المسلمين إلى بني المستلق ولكنه لما أرسل هذا الجيش وعلى رأسهم خالد بن الوليد رضي الله عنه أمرهم بالتأني أمرهم بالتأني وأن لا يتسرعوا في قتالهم فماذا فعل خالد رضي الله عنه أرسل خالد إليهم بعض الرجال ليعرف أحوالهم فعاد الرجال لما ذهبوا إليهم وجدوا أن هؤلاء لا زالوا على إسلامهم فعاد الرجال وهم يؤكدون على أن بني المستلق لا زالوا على دينهم محافظين على هويتهم الإسلامية فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية يأمرنا فيها بالتثبت لأن الإنسان إذا تسرع ولم يتثبت فقد يعتدي على غيره بناء على خبر سمعه من إنسان فاسق من إنسان كاذب من مخادع من حاقد إلى آخره بعض الناس إذا سمع كلاما فهو يعمل انطلاقا أو بناء على هذا الكلام دون تثبت وهذا لا يجوز في شرع الله عز وجل لأن الإنسان قد ينطلق من هذا الكلام ويعمل ويعادي ويسب ويشتم ويضرب ثم إذا تبينت له الحقيقة بعد فوات الأوان ندم ندما شديدا كما حصل لأسامة بن زيد رضي الله عنه لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى أقوام رفضوا دعوة الإسلام ذهب اسامه رضي الله عنه إلى هؤلاء فحاربهم ومن معهم حتى هزمهم ففر رجل منهم فتبعه أسامة رضي الله عنه حتى لحق به فلما دنا منه اقترب منه وأوشك على قتله تلفظ هذا الرجل بكلمة التوحيد قال لا إله إلا الله تلفظ بكلمة التوحيد قال لا إله إلا الله ولكن بالرغم من ذلك قتله أسامة رضي الله عنه ظنا منه أنه تلفظ بهذه الكلمة خوفا من السيف خوفا من القتل فلما قدموا المدينة رجعوا إلى المدينة وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ما حدث قال له يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فأجاب أسامة رضي الله عنه قال إنما كان متعوذا أي إنما قالها لينجو بها من القتل فلا زال النبي صلى الله عليه وسلم يكرر عليه هذه المقولة ويقول له أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله حتى تمنى أسامة أنه لم يكن أسلم قبل ذلك اليوم تمنى هذا الأمر وفي رواية أخرى قال له أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة فالإنسان عليه أن يتريث وأن يتثبت في كل الأمور فالمسلم إذن يحرص على التمهل يحرص على التأني في كل شؤونه يخشع في عبادته ويؤديها بتمهل باتقان ان كان مصليا صلى في خشوع وخضوع لربه سبحانه وتعالى واذا كان الانسان داعيا ربه سبحانه وتعالى دعاه في تذلل وتضرع في تاني وتمهل هكذا يصنع وعليه الا يتعجل فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يستجاب لاحدكم ما لم يعجل يقول دعوت فلم يستجب لي دعوت فلم يستجب لي فعليه بالتاني والتمهل حتى في الدعاء يصبر على الاجابه وسوف تاتي هذه الاجابه باذن الله عز وجل والتاني مطلوب ايضا بين الزوجين في الحياه الزوجيه إذا وقع خلاف أيها الأحبة وقع خلاف نزاع شجار في البيت يعالج بماذا؟ يعالج بالصبر يعالج بالأنات يعالج بالتمهل يعالج بالحكمة يعالج بالرفق يعالج بالحوار وأما أن يعمد الإنسان في لحظة الغضب إلى هدم حياته الزوجية وإيقاع الطلاق دون تبصر لعواقب الأمور كما يفعل الكثير فهذا كالذي نزل ضربا على دابته لكي يصل سريعا إلى مراده فإذا به من شدة الضرب يقتلها هل هذا الإنسان يبلغ قصده؟ أبدا والآنات أيضا أيها الأحبة مطلوبة من الإنسان في تعامله مع الآخرين مع الجميع في تعامله مع القريب ومع البعيد في تعامله مع الصديق ومع العدو في دعوة الآخرين إلى الإسلام وما أحوجنا إلى الآنات والرفق في هذا الميدان على من يعمل في حقل الدعوة وإن شاء الله كلنا نعمل في هذا الحقل في هذا الميدان على الإنسان الذي يعمل في حقل الدعوة لأن الدعوة إلى الله عز وجل قد تكون بالكلمة وقد تكون بالأخلاق فعلى الإنسان الذي يعمل في حقل الدعوة أن يتسم أن يتحلى بالآنات وبالرفق ألا يقول هذا الشخص لا تنفعه الذكرى هذا الشخص لا تنفعه الدعوى هذا الشخص سيبقى على كفره إلى أبد الآبدين لا على الداعي أن يكون متفائلا في دعوته وقع سهيل بن عمر أسيرا في أيدي المسلمين يوم بدر واستمعوا جيدا سبحان الله لأن بعض الناس يقول لك هذا ما فيه شفايداً هذا ما غيسمعشي وقت عياماً هذا ما يدخلش الإسلام هذا ما بغيش يتصند لا لا تقول هذا وقع سهيل بن عمر هذا الرجل أسيراً في أيدي المسلمين يوم بدر وكان خطيبا مفوها بليغاً إذا تكلم إذا خطب في الناس استمع إليه الجميع فوقع أسيراً في أيدي المسلمين فأراد عمر رضي الله عنه أراد أن يقتلع أسنانه الأمامية بغي يزولوا دياله لماذا؟ لكي لا يخطب بعد ذلك اليوم في الكفار في المشركين أراد أن يقتلع أسنانه فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ دعها دع هذه الأسنان فلعلها أن تسرك يوما لعلك أن تفرح بها يوما بهذه الأسنان والرجل كافر كان في صف المشركين وقع أسيرا في أيدي المسلمين. ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم دعها فلعلها ان تسرك يوما ومرت الأيام أيها الأحبة وأسلم سهيل بن عمر وحسن إسلامه ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم وأراد بعض أهل مكة أن يرتد عن الإسلام قام هذا الرجل سهيل بن عمر قام يخطب في الناس يخطب في الناس ويذكرهم بالله ويحثهم على الثبات ويحثهم على التمسك بالدين فكان هذا موقفاً مشرفاً لسهيل بن عمر أدخل السرور على قلوب المسلمين وعلى قلب عمر رضي الله عنه نستخلص من هذه القصة أنه لا ينبغي للمسلم أن يتسرع في الحكم على الآخرين أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه الأنات أيها الأحبة خلق عظيم يكفي قوله صلى الله عليه وسلم للأشج عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهما الله الحلم والأنات وبعض الناس جبل على هذا الخلق فهو يستطيع أن يأتي به دون تكلف ولكن يمكن للإنسان أن يتحل بهذا الخلق وغيره من الأخلاق الإسلامية العظيمة وإن لم يكن قد جبل عليها وإن لم يكن قد فطر عليها وذلك بمجاهدة النفس يجاهد الإنسان نفسه على الكرم على الرفق على اللين على الأنات على الشجاعه يجاهد الإنسان نفسه على العمل الصالح على الأعمال الصالحة يجاهد نفسه على ترك القبيح من الأقوال والأفعال فبمجاهدة النفس يقويك الله سبحانه وتعالى ويمنحك القدرة على تغيير أخلاقك ويقويك على نفسك حتى تصير هذه النفس مطيعة لك تستمع إليك وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه إنما العلم بالتعلم العلم بالتعلم والحلم بالتحلم فالمطلوب منا وهذه وصية إليكم أيها الأحبة هذا الأسبوع المطلوب منا بدلا من أن ننشغل بالآخرين المطلوب منا أن نتعرف على الأخلاق الإسلامية ثم نلزم أنفسنا بها على ممارستها على التمسك بها حتى تتحول هذه الأخلاق إلى جزء لا يتجزأ من طبيعتنا اللهم ارزقنا خلقا حسنا اللهم ارزقنا خلقا حسنا اللهم ارزقنا خلقا حسنا اللهم ارزقنا, حسنا اللهم ارزقنا علما نافعا Allahumma marzukna tewheedan khalisah. Allahumma arzukna amlaan salihah. Allahumma arzukna al-firdowsa al-a'la. Wa akhiru dha'wana anil hamdu lillahi alameen. Wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira. Wa qum ila salatikum irhammakum allah.